Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu İlah la ilaha illa huval hayyul qayyum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 يبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبيكم بخير من ذلكم لَلَذِينَ التَّقُوَّعُوا دَرَبِهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إن نا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام.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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا ريب فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 وما عملت من سوء تَوَدُّ لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فنادتكم الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بأحياء مصدق بك كلمة من الله وسيد وسيد وحصروا مِنَ من الصالحين.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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتفهرك واصطفاك, واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَد بِأَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 إذ قال الله يا عيسى إني متوافق ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الممترين فمن حاجك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جاءك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَقُولُوا تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلِ الْعَنَتَ لِلَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إن هذا له والقصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فَإِن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين،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 والله ولي المؤمنين ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن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 Qul aman bil Allah ve ma unzel علينا ve ma unzel ale Ibrahim ve ma unzel ale Ibrahim ve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 اولائك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم لعنه الله والملائكه وان دعسي اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 لن تقبل توبتهم وأولئكهم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون فليقبل من أحدهم فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولا يفتدى به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 كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نفسه إلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَائِبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَ الْنَّاسِ الَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَةً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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فذوقوا فذوقوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ يُمْفِي هَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتٌ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قوم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ضربت عليهم مذلة أينما ثقفو إلا بحبيل من الله وحبيل من الناس وحبيل من الناس وذابوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ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 اانتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ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 إذ تقول للمؤمنين ألين يكفئكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم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 وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويعذب مَن يَشَاءَ والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرِّبَا أضعفا مضاعفة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 عرضها السماوات والأرض عِدَّة لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَائِ وَالْضَرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيظِ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّنْ يَتَلَطَّفُ بِكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فَقَدْ رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَن تُقَلَّبَتُم عَلَىٰ عَمَاقِبكُمْ وَمَن يُنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتُم وعصيتُم من بعد ما أراكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتُم وعصيتُم من بعد ما أراكم ما تحبون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 إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرى فأثابكم فأثابكم غم بغم لكيلا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى يغْشَطَ طَائِفَةً مِنْكُمْ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 ثم توافق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطٍّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِإِسْلَمَصِيرٍ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّهَا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 الذين قال لهم الناس فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم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 <سؤال> ان الذين اشتروا الكفر بال ईमान لن يضر الله شيئا ولهم ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما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 سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن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 قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم إنكم تنصادقين فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبل كجاءوا جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن دار وأدخل الجنة فقد فاز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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لايات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي, ينادي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا Rubbana faghfir lana zulbana ve kaffir anna siyatina ve tovfuna ve tovfuna me al abrar Rubbana ve atina ma كلا تخلفوا الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعم الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لاكفرا لاكفرا لا أكفر، لا أكفر، عنهم سيئات ولا أدخلنهم، ولا أدخلنهم جنات، ولا ولا